ونسقط الله نقول الصبغه واكثرنا نعم المساله في الاثمن ناقصنا طيب ناخذ فوائد الله من الله ونحن له عابدون ابن الله راح الله, الله, الله. الله إليه كتب الله الله الله إليه لأنه شرع الدين هل فائدة؟ فائدة أنت هات العاية؟ العاية اللي يقول تفسير؟ فوائد ولد. طيب من فوائد العاية الكريمة سورة الله وجوب الالتزام بدين الله لأن المعنى إلزموا صباة الله ومن فوائدها أن هذا الدين حق لأن الله أضافه إلى نفسه وكل ما يضاف إلى الله فإنه حق ومن فوائدها أن دين الله تعالى أحسن الأديان وأكملها وأشملها وأقومها بمصالح العباد بقوله ومن أحسن من الله صبغة ومن فوائدها وجوب الإخلاص الإخلاص العبادة له بقوله ونحن له عابدون قدم المعمول بإفادة الحصر ومنها أن العقل يقضي التزام الدين لقوله ومن أحسن من الله صبرا فإن العقل يهدي إلى أن الواجب أو أن الذي الذي من العقل التزام الأحسن كل إنسان ذو له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن ثم قال قل أتحادونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم أصيب يستفار من, من هذه الآية الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم لقوله كل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ومن بوائدها التشنيع على من يحاج بأمر يعترف به فإنهم يحاجون في الله وهم يعترفون بأنه رب فهو ربنا وربكم ومنها, ومنها وجوب البراءة من أعمال الكفار فقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فإن المراد بذلك البراءة مما هم عليه ومنها أنه ينبغي للمرأة أن يفتخر بما هو عليه من الحق لأنه قال ولنا أعمالنا فنحن مفتخرون بها فرئون من أعمالكم ومنها أنه لا يجوز تشبهه بآداء الله لأن مشابهته موافقة العمل مشابه موافق بالعمل العمل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وهنا يقول لنا أعمالنا ولا قناعاتنا فنحن متميزون عنكم وأنتم متميزون عنه ومنها وجوب الإخلاص لله لتقديم المعموم في قوله ونحن له مخلصون ثم قال تعالى أن تقولون إن إبراهيم وإسناعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى فيها قراءتان أم يقولون أن تقولون فعلى الثانية أن تقولون يكون هذا من جملة ما أمرت صود عليه الصلاة والسلام أن يقوله لأنه قال قل أتحاجون الناس في الله يعني وقل أتقرون إنا إبراهيم أما على قراءة الآية أن يقولون فهذه الجملة من كلام الله من كلام الله كم مرة فمن فوائد الآية إبطال دعوة هؤلاء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاء ويعقوب والأسطار كانوا هودا أو نصارى فهذه الدعوة باطلة إذن ما وصف هؤلاء المسلمون وصف هؤلاء الإسلام فإبراهيم وإسناعيم وإسحاق ويعقوب والأصفاق ليسوا ولا أولا بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى و ومنها رد علم هذه الأشياء إلى الله قل أأنتم أعلم أم الله ومنها الرد على أهل التحريف في أسماء الله وصفاته الذين يقولون إن هذا جائز عقلا على الله فنفر به وهذا يمتنع عقلا على الله فلا نفر به أليس كذلك في ناس يقولون هكذا كالمعتدلاء والأشائر ونحن نقول لهم في الجواب كلهم أأنتم أعلم أم الله هل أنتم أعلم بما يجوز على الله ويمتنى عليه ويجب له أم الله أعلم بما يمتنى عليه ويجوز له ويجب له أه؟ الله أعلم وهذه هي حقيقة حجة منزمة مخمة مفحمة أيضا لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى بحقولهم فيقول يجب لله كذا ويمتنى عليه كدا. أأنتم أعلم أم الله ومن فوائد الآية عظم كتم العلم عظم كتم العلم لقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فإن العالم بشريعة الله شاهد على الله بهذه الشريعة كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا, الله إلا هو والملائكة وأولو العلم نعم فكل إنسان يكتم علما فقد شه كتم شهادة عنده من الله قلن أن في على عظم إثنه يخل النيل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولهذا قيل في قوله تعالى فأولئك مع الذين عنام الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء قيل أن المراد بالشهداء هم أهل العلم نعم ومنها كمال علم الله ومراقبته لعباده لقوله وما الله بغافل عما تعملون ومنها ثبوت الصفات السلبية وهي ما نفر الله عن نفسه نين وما الله بغافل فإن هذه الصفات السلبية ما هي ثبوتية والصفات السلبية كما مر علينا متضمنة لإثبات كمال ضده لكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل أما أم نعمل ومنها تخويف الإنسان تخويف الإنسان وإنذاره من المخالفة توقع المين عيسى تخويف الإنسان من المخالفة لا عيسى نشوف السنبال مرين مرين مرين مرين كيف ذلك؟ وش وجه نهارة التخويف؟ اسفات الله لا يقبل <تصفيق> ايه لكن مش وجه النهو التخويف يعني بيه حذر الإنسان يعني اعلم الإنسان إن <تكتور> <تكتور> <متغين> <كيف> الله يطلع عليه في كل عمل فياك والمخالف طيب مثل ما يقول يعني مثلا عندما تهدد الإنسان بشيء تبقى أن ترى من أبغى في طيب ومن أبغى في تعملون ومنها إضافة العمل إلى العامل ففيه رد على الجبرية لقوله عما تعملون تعالي هنا محمد غاشق فهذا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن النساء لا يعمل بل هو مجبر واضح طيب ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقد تقدم الكلام على فوائدهم فلنرجع إلى ما سبب ثم قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهم قوله سيقول السين للتنفيس واذا دخلت على المضارع اخلصته للمستقبل المضارع اذا دخلت عليه لم اخلصته للماضي وإذا دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل وإذا كان مجردا فهو صالح للحاضر والمستقبل فهنا يقول سيقول السفهاء للمستقبل فاستفاد منها لكن الفوائد بعدين سيقول السفهاء وقوس سيقول تفيد أيضا مع الاستقبال مع الاستقبال تفيد تحقيق وقوع هذا الشيء. أولاً، وقد نرى على إنسان أن ما تدل على التحقيق وتزيد أيضا قرب هذا الشيء في قرب هذا الشيء، بخلاف سوفاء، فإنها تدل على المستقبل البعيد. نعم، وقولها السفهاء جمع سفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف لنفسه وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه والسفيه كما لا يؤتمن على المال لقول ولا تكتس فأموالكم فهو أيضا غير مؤتمن على الدين فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم لا في مالهم يكونوا في المال جيدين لكنهم سفهاء في الدين وما هو سفه الدين سفه الدين بينه الله في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه فكل من رغب عن ملة إبراهيم وهي الانعياد لله عز وجل بكمال التوحيد فإنه سفه وقوله من الناس بيان للسفهاء فهي في موضع نصف على الحال إن حال كونهم من الناس مقول القول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا مقول القول القول في قوله سيقولون سيقول فالجملة ما ولاهم في موضع نصب على أنها مقول القول وقوله ما ولاهم ما عرابة يرشيد مش عراب ما ولاهم <تصفيق> استفهامي ما نعم ما اسم استفان أي أي شيء ولاهم وولاهم عن قبلتهم أي صرف ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم عن قبلتهم وقوله عن قبلتهم أي ما يستقبلون فقبلة الإنسان ما يستقبله والمراد بها بيت المقدس المراد بها بيت المقدس لأن الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صار متجها إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يعني إما سنة واربة شهر أو سنة، <تصفيق> وخمسة عشر. إذا كان مستقبلاً بإذن المقدس، فأين تكون الكعبة يا عبد الله؟ تكون كن كن. أين تكون من بالنسبة له؟ على يمين تكون خلفه؟ تكون على يساره؟ تكون خلف؟ نعم. تكون خلف. تكون خلفه تماماً. تكون, تكون, تكون خلفه، نعم. لهذا يقول ابن عمر رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة مستقبل الشام مستقبل الكعبة فعلى هذا كان يستقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس يستقبله بأمر أو باجتهاد اختلف فيه أهل العلم فبعضهم قال إنه باجتهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه حتى دخل العرب في الإسلام فكان يخالب أهل الكتاب وقال بعض أهل العلم إنه بأمر من الله لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هداهم عام لكل ما يعملونه يقتدي يعني يقتدي ولا هؤلاء السكت وهذه الآية هؤلاء كلها من الله في أي سورة؟ في سورة الأنعام وهي مكية. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يتجه إلى بيت المقدس أيضاً، لكنه يجعل الكعبة بينه وبينه. فيصلي من ناحية ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. هكذا قالوا نعم أستشكر على أن نعم, نعم. هو يجمع بينه هو هاجر المدينة نعم أن إبراهيم قدة الكعبة ولم فعلهم بني إسرائيل ولم يقولون إنه أرزوع لما فبه فبهداهم اقتدر وأمر باقتدائهم يتقذيبهم صار يجمع بين الأمرين فيصلي بين الركن والدمان والحجر الأصل، وهنا يكون يكل متجر إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. الله أعلم بهذا. الله أعلم. لأنه ثبت من الناحية التاريخية هذا هذا الأمر، ولقد قيل به، وقيل إنه في مكة يتجه إلى الكعبة. وفي المدينة اجتهادا منه اتجه إلى بيت المقدس وعلى كل حال فإنه بأمر الله سواء كان باجتهاد أقره الله عليه أو كان بأمر من الله فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وفرح اليهود بذلك حين وافقوا على قبلتهم ولكن لما انصرف عن هذه القبلة صار اليهود يتكلمون والمشركون يتكلمون وقيل والمنافقون يتكلمون وش السبب؟ ليش انصرف كل يوم القبلة معناه كل يوم الهدين فهذا الرجل ليس على قدم راسخ فصاروا اليد بالله يطعنوا وتأمل قوله عن قبلتهم ولم يقل عن القبلة التي كانوا عليها هذه الإضافة تدل على أنهم هم الذين اختاروا هذه القبلة فكيف ينفرونها اليوم ما قال عن القبلة عن قبلتهم أضافها إليهم كأنهم يقولون هم الذين اختاروها، كيف يتولون عليها اليوم وقولها التي كانوا عليها ماضي ولا مستقبل ماضي باعتبار قولهم ماضي أما باعتبار الآية الكريمة فليس بماضيها لكن القرآن يتحدث عن ما سيقال التي كان عليها الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحدث وأعلمه بالجواب عليه أعلمه بالجواب عليه ومن هنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن يعلم بما سيحدث للإنسان فقال لمعاد بن جبل وقد بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل الكتاب ليكون مستعدا فهنا أمر أخبره الله أن هؤلاء السفاة سيقولون هذا القوم ثم أعلمه ما يرد عليه قل لله المشرق والمغرب لله خبر مقدم والمشرق ممتدى مؤخرا وتقديم الخبر وحق التأخير يفيد الحصر يعني لله وحده المشرق والمغرب فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق وإن شاء إلى المغرب وإن شاء إلى الشمال وإن شاء إلى الجنوب نعم وخص المشرق والمغرب لأن منهما تطلع الشمس وتغرب نعم ودائما تجدون أن النص في الجهات يكون على الشرق والغرب لأنهما الأصلهما الأصل وقول الله المشرق والمغرب المشرق مكان الشروق مكان الشروق شروق إيش الشمس والقمر بس والنجوم، ها؟ والنجوم. ذكرت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة عود. بالإفراد والتثنية والجمع. الإفراد مثل هذه الآية. والتثنية غانم. رب المشرقين ورب نعم. والجمع يا حسين. نعم. الجمع. لا هذا مثنى إيه في القرآن جمعات أيضا ماشى القرآن وش وين ربك اقرأ الآية نعم رب المشارك والمغارب إنتهي يقرأ سهر يقرأ أول آية هذه رب المشارك والمغارب لا, لا أقسم برب المشارك والمغارب. فلا أقسم برب المشارك والمغارب الجمع بينهما أن المشرق باعتبار الجهة الإفراد باعتبار الجهة جهة المشرق والمغارب <تصفيق> والتثنية باعتبار مشرق الشتاء والصيف لان بينهما بعدا كبيرا والجمع باعتبار مشارق النجوم والقمر والشمس او باعتبار مشرق كل يوم ومغربه لان كل يوم للشمس مشرق ومغرب وللقمر مشرق ومغرب قل لله المشرق هو المغرب فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات نصرف إليها العباد كيف شاء ونحن لنس علينا إلا السمع والطاع قال لنا اتجه إلى كذا سمعا وطاع قال اتجه إلى كذا سمعا وطاع قال اسجدوا لله قلنا سمعا وطاعة قال اسجدوا لآدم نعم فسجد الملائكة المهم أنك تكون مطيعا لله هذا المهم لا أن تتجه إلى كذا أو إلى كذا فأنتم يا جماعة فالسجود لغير الله شرك وكان بالنسبة لآدم حين أمر الله بالملائكة طاع وعبادة وقتل النفس بغير حق ولا سيما قتل الولد من أكبر الكبائر وحين كان طاعة الله في عمري إبراهيم بقتل ولده كان قربه ها كان قربه نعم في بطاعة أنا تعالى. الله أنا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يهدي يدل ويوفق وقوله من يشاء مفعول يهدي وهي عامة ولكن سبق لنا أن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة يحدي من يشاء ممن هو أهل للهداية إلى صراط المستقيم المشيئة هي الإرادة الكونية الإرادة الكونية ولا تنقسم كما تنقسم الإرادة أما الإرادة فقد سبق لنا أنها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة الشرعية أما المشيئة فهي قسم واحد فقط وهي كونية نعم وقوله لا صراط صراط على وزن فعال وهي بمعنى مفعول بمعنى مفعول أي مسرود وصرت والمرور بسرعة ومنه قول الناس زرت كده زرت لحمة نعم وإيش معنى بلاتة بالسرعة بلاتة بالسرعة نعم ولهذا يقال زرات وصرة وصرة بثلاث ال بثلاث الحروف نعم أكيد. لا لا باللوع العربية أما القراءة فهي الصراط والسراط السين والصار طيب الصراط إذن بمعنى مصفوط أي ممرور به بسرعة قال أهل العلم ولا يكون المرور بسرعة إلا إذا جمع ثلاثة أوصار السعة والاستقامة والاستواء الساعة والاستقامة والاستواء فإذا كان واسعا مستقيما مستويا فهو صراط وإلا فهو شويرع نعم وما أشبه لها هذا الصراط مثلا إذا صار ضيق ما يكون صراط لأنه ما يمكن المرور عليه في الصحة إذا كان مرتويا يمينا وإنسارا كذلك إذا كان مرتفع ونازل فكذلك الصراط ما جمع ثلاثة أوصاف الطريق الذي يجمع ثلاثة أوصاف يسمى صراطه السعة والاستقامة والاعتدال والاستواء طيب إلى صراط مستقيم هذا توكيد يعني صراط مستقيم في المرور عليه والعبور عليه فهو لا يعيق وإنما هو بيّن واضح كيف قلت الصراط يا شيخ طيب صراط الثلاثة غير؟ غير؟ غير يعني ورد بها الحديث ورد بها الحديث قيدها لكن ما قيده بما قيده بما قيده به النص طيب يعني من يشاء إلى الصراط المستقيم ومن هدايته إلى الصراط المستقيم نعم أن هدى هذه الأمة إلى القبلة أن هدى هذه الأمة إلى هذه القبلة التي يرضاها الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك عندنا كاف وعندنا ذا اسم إشارة فنحتاج إلى معرفة المشار إليه وإلى معرفة متعلق الجاه المجهور كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل الكاف اسم بمعنى مثل وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة أي مثل ذلك جعلناه مثل ذلك جعلناكم فما هو ذلك المشار إليه ما سبق وهو جعل القبلة إلى الكعبة أي مثل هذا الجعل الذي جعلنا لكم وهو اتجاهكم إلى القبلة جعلناكم أمة وسطا إذن فنحن الحمد لله هدينا إلى الصراط المستقيم بهذه القبلة وجعلنا أمة وسطة ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده أن مما يحسدنا على اليهود استقبال القبلة جعلت لنا الكعبة قبلة فهم يحسدوننا على هذه الخصلة وكذلك على التأمين خلف الإمام وكذلك على استقامة الصفوف المهم من هذه استقبال القبلة مما حسنون عليه لماذا؟ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس وأعظم بيت في الأرض ولا يوجد بيت قصته من أركان الإسلام إلا, إلا الكعبة ما يوجد بيت قصته ركن من أركان الإسلام حج إلا الكعبة فهو أفضل بيت وضع للأرض الناس وأول بيت فإذا نحسد إذا اتجهنا إليه ولهذا أثار اليهود ضجة عظيمة تولي عن طبلة إلى الكعبة وصاروا بالله مع المنافقين مع من يناصرهم المشركين أحدثوا أمرا عظيما حتى إن بعض المسلمين ارتد قالوا بالله عن الإسلام بما سمع من زخف القول من هؤلاء اليهود وغيرهم وكذلك جعلناكم أمة جعلناكم فيها هذه معنى الاعتقاد كل معنى التصيير التصيير يعني سيرناكم فالكاف محرور الأول وأمة محرور ثاني. ثانيا جعلناكم أمة الأمة هنا بمعنى الجماعة وقد مر علينا أنها تطلق في القرآن على أربعة في معاني منها حجات بمعنى الجماعة بمعنى الإمامة نعم جنا نعم والرابع الدين الدين الدين والمبدأ صح مثالها بمعنى الجماعة هذه الآية مثالها بمعنى الدين كلام جلال الدين بمعنى الدين بأمة يقول تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة نعم وأن هذه أمتكم أمة واحدة طيب وبمعنى الإمامة إيه؟ قوله تعالى إنها الضائمة نعم محمد الراجحي بمعنى الزمن لكنك ما حضرت بالباهر ما هو أحد تعالى وادكر بعد أمة وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة كذلك جعناكم أمة وسطا وسطا أي عدلا فالوسط في معنى العدل الخيار ومنه الصلاة الوسطى لفضلها يعني الفضلة فالوسط بمعنى العدل الخيار بدليل قوله تكون شهداء على الناس واعلم انه يقال وسط ويقال وسط قال وسط ويقال وسط متى تكون بالسين آه. متى تكون بالسكون تكون بالسكون يقال وسط الجماعة بين أشياء متعددة. أي. تكون الفرد. أم. لكن في شيء واحد. وصل يعني. وصل في شيء واحد. أي. نعم. إذا كان متواصل شيء واحد. فهو في فتح سي. وإذا كان بين جماعة. اللي قاموا فيه. بس بسكون سي. ولهذا يقولون يكون إمامهم أي إمام العراق. وصف وسطهم. وسطهم. ويقال يسن أن يقوم عند رأس الرجل في الجنازة ها؟ ووسط المرأة وسط. نعم. <تصفيق> أمة وسطا أي عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس اللام في قوله لتكونوا للتعليم لام للتعليم وليست للعاقبة وقد مر علينا الفرق بين لام العاقبة وبين لام التعليل أن لام العاقبة تدخل على أمر غير مقصود على أمر غير مقصود لكن النتيجة آلت إليه ولام التعليل تدخل على أمر مقصود جعل الله متوسطا لهذه الحكمة لتكونوا شهداء على الناس شهداء جمو شهيد وعلى الناس عامة في الدنيا وفي الآخرة لكن في الآخرة أشد وأعظم وأبين وأظهر فنحن الآن شهداء على الناس بأن الناس السابقين لنا أتتهم بص وانقسموا إلى قسمين مصدق ومكذب وأن من الناس من كذب نبيه ولم يصدقه أحد هو من الناس من تبعه الرجل والرجلان ومنهم من تبعه الرهد ومنهم من تبعه كثير نعم وأكثر من علمنا أتباعا من الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام موسى موسى عليه الصلاة والسلام نحن هذا الآن بماذا علمنا هذه الشهادة من طريق نعم من طريق أزكى الناس وأوتقهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك نكون شهداء على الناس يوم يوم القيامة إذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم ثم تسأل الأمم هل بلغتم هل بلغتهم فيقولون ما جاءنا من من بشير ما جاءنا من أحد ولا نذير ما جاءنا من أحد فيقال من يشهد لك الرسول فيقول محمد وأمته فيستشهدون يوم القيامة ويشهدون يشهد شهداء على الناس نعم طيب وليتكون شهد... إذن شهداء الناس في إيش في الزمن في... في... في... في... في الدنيا والآخرة نشهد لكن شهادتنا في الدنيا ما أظهر لها أثر إلا إقامة الحج على من عانت منه وأفقناهم أما في الآخرة فهي التي لها الأثر العظيم شهداء الناس ويكون الرسول عليكم ش... ش... شهيدا النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عربت في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فأشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه على إقرار أمته بالبلاغ ونعم لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام فترك أمته على المحجة البيضة وما مات حتى أكمل الله به الدين وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم أصلاً وفرعاً إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام بياناً واضحاً والحمد لله فالرسول شهيد على هذه الأمة قال الله تعالى في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً جئنا بك على هؤلاء شهيداً يعني كيف تقوم الحال في ذلك اليوم العظيم ولهذا لما قرأ أبن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى هذه الآية قال له النبي عليه الصلاة والسلام حسب الكرم قال فالتفكت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيث فنحن شهداء على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام شهيد علينا يشهد علينا بأننا بلغنا وأقيمت علينا الحجة وما بقي لنا عذر Adams وجه من it ولهذا لا عذر لا أحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله والرسول من بعد ما ت من بعد أرضين هو من شاق الرسول ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ونصريجها جهنم وساء المصير. نعم. شن يقرأ على القرآن يقول الحسب. إلى إلى إلى صار الدجاج الحسب. يعني. أو يقول ما, ما في شيء. لا أقول ما يقل منها قول الرسول الحسب قال إنه تصير يأخذ منه جواز قول الإنسان للقارئ أوكا. هذا اللي يأخذ. ما نقول خله يقرأ لين يمل وأنت يجب عليك السنة لا أقول حسبك يعني لا لا لا لا حسبك كلمة هي المراد بها اللي اللي يقف حسب كل أوقاف حسب اللوهلة نعم ها لا لا مو بهالنحو يقول نحن ثاني إذا شاف شيء تشهد له الآيات الكريمة يقول صدق الله العظيم أما إذا كان وقف عند القرآن لا سيد الله العظيم هذي جابها القراء المتأخرون من أكياس طيب. نعم. ما المعنى إلا إلا إلا يدخل فيها يدخل وسط في دينه هو سات في في ذكر الفوايد وقوله و... وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقدهم جعلنا القبلة التي كنت عليها المقدس إلا الرسول على عقبيه. لنعلم هل معنى الآية تجدد العلم لله وأن الله ما يعلم إلا إذا وقع الشيء <تصفيق> لا ولا أحد يقول بها ولكننا قلنا في الجواب على ذلك إن المراد علم ظهور أو علما يترتب عليه الجزاء إنما يترتب عليه الجزء لأن علم الله الكائن في الأزل ما يترتب عليه الجزء حتى يمتحن العبد وينظر أو علم ظهور أي علم بأن الشيء حصل فيعلمه أنه حاصل وأما العلم الأول فهو علم بأنه سيحصل وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل وبين العلم بأنه قد حصل، هاه؟ وقال بعض أهل المعاني إن نعلم هنا بمعنى الماضي، يعني إلا لعلمنا، وما جعلنا القبلة التي وجد عليها إلا لعلمنا، من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه لكن هذا وإن كان له وجه من حيث اللقظ لكن من حيث المعنى ما له وجه لأنه ما يناسب أن الله ما جعل هذا طبله إلا لأنه يعلم من من يبقى ومن لا يبقى هذا لا وجه له لكن ما جعلناه إلا للامتحان حتى يعلم ها من يسلم ومن لا يسلم مما يتبع الرسول إذا من يتبع الرسول مما ينقلب على عقيبهم. الصحابة رضي الله عنهم اتبعوا صل في هذا القدر. أشتد الاستقبال. فأهم رجل وهم صلوا الفجر. فانفجر في قبائل. جاء إن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قرآن أمرا بالصقل الكعبة. وهم ركوع. فاستداروا وهم ركوع قبل لا يقوموا متجهين إلى الكعبة. عاد الإتباع العريض، نعم، وكذلك طيباً سليماً، مثل قبلتين، كذلك أخبروا استدار، نعم، الله على, صلح على ايه ايه جاءت ويكون الرسول خبر. ها؟ خبر خلاص يشهد لك شهادة الناس ويشهد الرسول بصدقكم وعدالتكم نعم اا اظن الفوائد ما اخذناها اي والله ما هو وما جعلت القبلة الى ما جعلنا فينا. ايه ما كمان يعني طيب طيب اجي نكمل إن شاء الله وناخذ قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول قوله ما جعلنا ما نافية وجعنا هنا يحتمل أن تكون بمعنى التصيير بمعنى صيّرنا أو بمعنى شرعنا بمعنى شرعنا، فعلى القول الأول تحتاج إلى مفعولين فعن وما صيّرنا القبلة التي كنت عليها. تحتاج إلى مفؤولين إذا جعلناه بمعنى التصير، وعلى الثاني ما تحتاج إلى مفؤولين بصي وما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لكذا فينتم جماعة أما على المعنى الثاني أن جعل بمعنى شرع فإن الجعل يأتي بمعنى شرع في القرآن الكريم كما في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وطيلة ولا حم ما معنى ما جعل أي ما, أي ما شرع وإلا فهو موجود قدرا وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي أشكال يعني ما شرع <تصفيق> القبلة التي كنت عليها وهي اتجاهك إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسوم إذا صرفناك عنه مما ينقلب على عطبيك أما على قراءة التفسير خيرنا فإنها تحتاج إلى مفعوليك أين المفعول الثاني وتعدى هناك. تعدى هناك الله متصف. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها. مخلوق أقطع عن مخلوق. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها قبلة. إلا لنعلم. وقيل إن المفعول الأول المفعول أول القبلة والثاني التي كنت عليها. يعني وما جعلنا القبلة هي التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الروس وقيل بالعكس أي وما جعلنا التي كنت عليها القبلك فتكون التي كنت عليها هي المفعول الأول والقبلة هي المفعول الثاني نعم وعندي أن الوجه الأول من الأوجه الثلاثة هو أقربه أن يكون المفعول الثاني محلوفا وأن تكون التي كنت عليها صفة للقبلة ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم من يتبعه وحذف المفعول الثاني من أفعال التصفير كثير نعم وقد ذكره ابن مالك رحمه الله حذف فضلة يضل لا. لا هذا حرف الفضلة. يكون لا في في ظن هو ذكر قائد عام في الحقيقة في باب المندلا، وهو وحذف ما يعلم وجاء. هذه عام. وأما في باب ظن فقال ولا تجز هنا بلا دليل تحوط مفعولين أو مفعولين فمفهوم مع الدليل يجوز مع الدليل يجوز وهنا ما في الشك لنا الدليل واضح ما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما هي القبلة التي كان عليها هي اتجاه إلى بيت المقدس إلا لنعلم ما من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه ما نافئ هو إلا على حصر وهذا الاستثناء من أعم الأحوال. من سموا إلى صار الاستثناء مفرعا هكذا يقولون إنه استثناء من أعم الأحوال يعني ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه الطبلة إلا لهذه الحال فقط لنا على مَيَّتَبِرَ في قوله جعلنا وفي قوله نعلم شيء من الإشكال وذلك أننا ونعلم ضميران يدلان على الجمع ومعلوم أن الله إله واحد أنا وتأمل فما الجواب؟ أنو بسيط من بعض النفس أننا للتعظيم هنا أنها للتعظيم وليس للجمع وهذا أمر كثير في القرآن مثل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ما في شك أنه واحد المنزل للذكر والحافظ له واحد فيكون هذا من باب إيش؟ التعظيم وقوله إلا لنا علماء اللام للتعليم لنعلم أي كي نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلق ذكر بعض المعربين أن نعلم هنا ظم معنى نميز أن نعلم ظم معنى نميز بدليل قوله ممن ينقلق مثل ليميز الله الخبيث من الطيب فقالوا إن مثل هذا التركيب يدل على أن الفعل للتمييز لنميز من يتبع ممن ينقلب على عاقبه وليس هذا ببعي أن يكون هذا ضم معنى نميز مع أنه دال على العلم لإذ لا تميز إلا بعد العلم لا تميز إلا بعد العلم و قد ذكرنا فيما سبق أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي وعلى معناه المضم وفي قوله إلا, إلا لنعلم شيء من الإشكال أيضا وسبق قريبا وهو أن ظاهره أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع هذا الاختبار ومن الموت ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى علِمَ ما سيكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراءه أليس كذلك؟ ده. كيف يقول ما فأن هذا إلا لنعلم وهو عالم الجواب ذكرنا من وجهين الوجه الأول أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزء والعلم الذي يتركب عليه الجزاء ما يكون إلا بعد الامتحان إلا بعد الامتحان والامتثال أو عدم الامتثال ولكن كذلك فإن الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحدا على حسب علمه قبل أن يمتحنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيكون مراد بالعلم هنا إيش العلم الذي يتركتب عليه الجزاء والقول الثاني <تصفيق> الوجه الثاني <تصفيق> أن مرار به علم الظهور ها؟ علم الظهور لأن علمه سبحانه وتعالى بما سيكون علم بأنه سيكون وعلمه بما كان علم بأنه كان وضهر وبان وفرق بين العلمين فرق بين العلمين فالعلم الأول علم بما سيكون والثاني علم بما قد كان وجه وقال بعض النحويين إن نعلم مضارع بمعنى الماضي نعلم مضارع بمعنى الماضي يعني إلا قد علم من يتبع الرسول مما ينقلب على طبيعه وهذا وإن كان له وجه وهو أنه يعبر بالمضارع الماضي أحياناً لكنه بعدي إذ لا حكمة من ذلك لأن يكون مع الآية وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول من من على عقبيه وحينئذ يقول يقال إذا ما الفائدة إذا ما الفائدة فالصواب الوجهان الأولان وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء لأنه واضح ولا في التكلف وقوله الله نلعب من يتبع الرسول يتبع الرسول من المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم فأل هنا للعهد الذهني العهد الذهني أوله أو الذكري، الذهن،, الذهن. <تصفيق> يعني لا ما ذكر من قبل، لكنهم علوم بالأذهان، من مراد به محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وقوله ما يتبع الأصل في الاتباع المشي خلف الإنسان، نعم، المشي خلف الإنسان، والمرأ وهو يختلف باختلاف السياق. إن تعلق بأمور حصية فمعناها أنك تمشي خلفه في الشارع في الجادة وما أشفى ذلك وبأمور معنوية يكون مراد به التأسي بأفعاله وأقواله التأسي بأفعاله وأقواله وهنا علق بأمور حصية ولا معنوية معنوية لا يكون مراجبه التأسق بأخواله وأخاره إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه في الفرق العظيم هذا مبتبع سائر خلفه والآخر راجع ينقلب على عقبيه يرجع ما يكفي أنه واقف لا راجع نعم وهذا أشد ما يكون في محادة الله ورسوله أن يكون الإنسان سائرا على خط معاكس للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون محادة الله ورسوله وفعلا حصل هذا فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما صرفت القبلة وقالوا إن محمدا ليس على يقين من أمره اليوم له قبلة وغدا له قبلة وما علم أن ذلك مما يؤيد رسالته هذا في الحقيقة مما يؤيد رسالته لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتناقض وأن لا يتراجع لأن التناقض والتراجع وصمة فيه لكن الإنسان الصدوق نعم لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه سواء وافق ما كان عليه أولا أو خالف فهذا الذي حصل هو في الحقيقة وإن كان الجهود قد طعنوا فيه وقالوا إن محمدا ليس له استقرار من أمره وتبعهم على ذلك من تبعهم منذ ضعفاء الإسلام فإنه في الواقع يدل على صدقه، إلا لنا لما يثب رسول ممّ ينقلب على عقبيه وين العقديين؟ مؤخر القدم. مؤخر القدم. نعم، الآن نشوف الثالثة، عبد العزيز سؤالك؟ سؤالي والله أنت عالم عالم المطبعة. علم أن سأكون. علم أن سأكون من المطبعة. علم الله على علم أن سأكون من المطبعة. وهم لم يكونوا ولكن تاجون نعم وهم عندهم عنده علم تعالى من يخطب لأسلمة على عقبهم أيضا موجود لأن الله سعر يعلم ما ترسله سولا لي أفضل عباده نعم يكون هذا أقرب إلى سولة يعني يعطف في الماضي إيه الله حانم بأنه سيكون لا شك لكن ما الفائدة من أنه يشرع هذا وهو قد علمه فالمهم أن فائدة الشرع الذي الذي حصل غير القبلة الفائدة العظيمة في أن الله تعالى يعلم ليعاقب أو يثيب فكونا يقول المراد في العلم يترتب عليه الثواب والعقاب أحسن من قول أن نعلم بمعنى علم لأن ما هناك فائدة يعني ما هناك مخالق بقول الله يعلم لا لا لا لا لا إذا قلنا علما يترتب عليه التواب ما في المخارف يطلق القول الأول قلنا علم جزا و وقوع نعم فالثان علم هو كيف <تصفيق> <فشان> جزا <علمه> و <هو> وقوع؟ <تصفيق> الأول علم الجزا يترتب عليه المعافظة نعم والثان علم هو نعم فكيف الفرق بينه؟ الفرق بينه إن الأول اللي نعلم يعني معناه إنه يكون علمنا الأخير الذي يترتب عليه التواب والعقاب أما الثاني فيقولون إن العلم الأول علم بأنه سيقع والعلم الثاني علم بأنه قد وقع وبينهما فرق فأنت الآن مثلا إذا علمت بأنهم سأكون غدا كلا وكلا هذا علم بما سيكون وطبعا علمي أنا قد يتخلف لكن علم الله ما يتخلف فإذا وقع صار هذا علم آخر بأنه قد كان بأنه قد كان، ففرق بين العلم الماضي الذي هو علم بأنه سيكون لأنه مو علم بأنه كان علم بأنه سيكون الثاني علم بأنه كان فيقول مراجب بالعلم في قوله لن يعلم أي العلم الذي يكون بالشيء حين وقوعه لا العلم الذي يكون بالشيء قبل أن يقع فيكون معلوما بأنه سيقع نعم مرتد جماعة ذكروا في السيارة؟ لا ما ذكروا ما حتى المفسرين ما عينوا قال مرتد جماعة من المسلمين فقط ربما من اليهود الذين يكون آمن وجه النهاري وفواخر ربما يكون ربما يكون. ولكن, ولكن ظاهر القرآن الكريم إلا ننعم من يتبع الرسول فأنهم كانوا مسلمين وانقلبوا على عقابه لأن اليهود من قلبنا على عقابل من الأصل مم. الرسول قم الآل العهد الذهن نعم تقدم لكم الرسول بالتعريف وين لا ومن تقري تكون في هذا الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالرسول الثاني تكون يقال هنا للعهد الذهن والذكر. لا تكون للعهد الذكري نعم مم. والأولى هي للعهد الذهن فين الشيخ ينقلب على عقبه يمشي على الوراء يمشي على الوراء ماذا ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت المراد الضمير يعود على الواقعة يعني وإن كانت هذه الواقعة وهي تحويل القبلة لكبيرة إن هنا تقولون إنها نافية، ها؟ يعني وما كانت كبيرة؟ لا، ها؟ هذه مخففة من التقيده، واسمها ضمير شاء، شا. والتقيل وإنها كانت، وإنها كانت، كبيرة، تمام؟ شاهد عليه، ها؟ شاهد عليه نافية، إيه؟ طيب ما هي؟ وخوفت إن تقلل العمل وتزمل الله إذا ما تهمله. ولا يلذ بالله فعلنا. فعلنا. فعلنا. والفعل إن لم يكن. ناس هذا فعل الناس وهو كان. وإنه وإن كانت أين خبر إن جمرت كان. واسمها وخبرها وإن كانت لكبيرة اللام هنا للتوكيد اللام للتوكيد نعم ويجوز أن نقول إنها للفصل بين إن النافلة النافية وإن المخففة ولهذا قال ابن مالك وتلزم اللام نعم إذا ما تهملو، تلزم اللام إذا ما تهموا. وإن كانت كبيرة، أي عظيمة شاقة، فالكبر يراد به الشيء الشر العظيم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صاحب القبرين: إنه ما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في, كبير أي في أمر شاق عليهما وإن كان من كبائر الزمو لكنه بمعنى الشاق يعني هذه المسألة الشاقة إلا على الذين هدى الله على من تشق هذه المسألة على من يريدون أن يكون الدين بأهوائهم على الذين يقولون فيما إذا ورد الشرع بخلاف ما يريدون إنه أمر شاق ويكرهونه نعم على الذين إذا قيل لهم هذا حرام وهم يريدونه شق عليهم ذلك وهذا شيء هذا كثير كثير من الناس الآن يشق عليهم جدا بعض الأمور الشرعية سواء كانت من مأمور بفعله في أو من معنوية عن فعله لكن من هداه الله فإن الأمور الشرعية فإن الأمور الشرعية تكون سهلة عليه سواء وافقت فقط هواه أم خالفته إنما كانوا قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وآطعنا هذا قول المؤمنين نعم إذا نقول وإن كانت كبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله الذين اسم موصول ويحتاج إلى صلف هو رابط هو رابط ولا عائد عائد لا مو كل واحد الرابط في في خبر مبتلا الرابط في الخبر وأما الصلفة هي عائد تحتاج إلى عائد إلا على الذين هدى الله والعائد ضمير وهنا ما عندنا ضمير التقدير هداهم الله فالعائد إذن ضمير منصوب محذوه إلا على الذين هداهم الله نعم إلا على الذين هدا الله أي هداهم الله والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق طبالهم هداية العلم والتوفيق أما كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء بمن؟ العلماء ب... به العلماء به خلافا للذين يقولون المراد بالعلماء العلماء, العلماء العصر اللي يعرفون كيف يصنعون الزرة نعم وكيف يحكرون الأرض وما أشبه ذلك على زعمهم يكون أهل المصانع في أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا أخشى لله من المسلمين اليوم لأن عندهم من العلم أكثر مما عندنا ولكنهم كذبوا في ذلك <تصفيق> نعم إن مراد المراد إنما يخشى الله من عباده العلماء به العلماء بالله بأسمائه وصفاته وبأحكانه وبقضائه وقدره هؤلاء هم الذين يخشونه والمعنى أيضا يقترد ذلك لأنه لا يخشى إلا من علم أنه أهل للخشئ فهنا فحينئذ يتعين أن يكون مراد بالعلماء العلماء بالله طيب قلنا أيضا إلا, إلا على الذين هدى الله هذه هداية العلم لأنهم إذا علموا خشبوا الله سبحانه وتعالى ولم يكرهوا شريعتهم ولم يقفر ذلك عليهم ولم يسروا كذلك هداية التوفيق وصالح <تصفيق> المجمع وهي المهمة هداية التوفيق إذا وفق العبد للانتياج لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه سهل عليه الدين وصار أيصر عليه من كل شيء وبهذا نعرف أن المتبعين للحديث أقوم الناس هداية أقوم الناس يزيع ترى هو ما يذهب هذا. الشيابي واللي و... مع السيارة يروح يصل الله عليه. حامد كل رحلة. حامد إيش؟ حامد كل رحلة. ما بصوتها طيب, طيب هداة التوفيق أيضا. إذا وفق العبد لقبول ما جاء به الشر سهل عليه الأمر ولم يشق عليه ولم يشق عليه وقلت إن أهل الحديث هم أخص الناس بهذا الوصف لأنه لا يشق عليهم إذا جاء حكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه لكن أهل التعصب من أهل المذاهب يشق عليهم تجدهم إذا عورض مذهبهم بمقترن عن رسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين إما أن يتعنتوا ولا يبالوا ويدعوا الحديث ويتبعوا ما هم عليه من المذاهب وهذه خطيرة وإما أن يتبعوا ما هم عليه من المذاهب مع القلق في بمخالفة النص لكنهم لا يستطعون أن يتركوا ما هم عليه من التعصب وهم في قلق من مخالفة النص أما أهل الحديث لا يبالي الواحد منهم إذا علم حديثا أن يكون له اليوم قول وغدم قول آخر والإمام أحمد رحمه الله يوجد عنه أحيانا في المسألة أقوال متعددة ومتعددة لأنه كلما ظهر له دليل نعم أخذ به وترك الأول نعم وحيانا هو نفسه يصبح بأنه رجع عن الشيء فبين له الأمر ورجع إليه وهذا لا يضر الإنسان أبدا فالهذا مما يوجد أن يثق الناس به أكثر إذا علموا أن الإنسان يتبع الدليل حيثما كان نعم على بعض من السياقات ما أذل الله على أهواء ليرجون الدين على أهوائهم لكن ما يكفون الشي هذا كيف ما أذل الله هو الله ذكر في القرآن أنهم يكفرون مم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربونهم وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم يقول الله سيرك الله ولديك من ربك عسى اللهم نعم كلهم أنزل الله فأحفظ أعمالهم أنزل الله فأحفظ أعمالهم أعماله. قد يُفْنَعَذِ الكراهُونَ لِكُلِّ الشَّرَعِ لأن ما اسم وصول تعمل كل ما كل الشرع وقد يكون لبعضه أما لك لكل الشرع فلا شك في كفرهم أما لبعضه فهي محل تفصيل لأنه قد يُفْنَعَذِ بذلك هذه اسم كل ما كل الشرع وقد يكون لبعضه أما لكل الشرع فلا شك في لبعضه فهي محل تفصيل قد يُفْنَعَذِ الكراهُونَ يكون هذا المقرور. في فرق بين إنه يكره وهو عليه يعني. نعم. لأن... لأن الشق عليه هو يعني يشق عليه من عليه عليه نفعل، لكن كراه. يبض... إيه هذا مسلم. لكن الأول يبغضه. يبغض هذا اللي حصل. أي موسيق في الأهل على مجموعة الكفار أصلاً يعني. أيها. أيها. في الأهل اللي ذكر الأخير يعني. إيه. كره الله. على المجموعة على العموم. اللي اللي اللي على العموم. يعني يلزم نفسه به وهو ثقين عليه ثقين عليه لكنه يلزم نفسه به هذا على كل حال ناقص الإيمان لأنه واجب عليه كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما يكفي التسليم لا بد من انتفاء الحرج يعني الضيق في الصدق قال المؤمن لكنه ناقص الإيمان ولهذا هو يحاول الآن يجاهد نفسه يجاهد نفسه على أن يفعل وهذا يرجى له في المستقبل أن يمنى الله عليه بقبول الحق وبرضى به نعم الشيخ محمد من عبد الوحاب ذكر أنه من أبغض من السلام أيهن؟ من أبغض شيء من مجال الرسول ولو عمل به والله ما يظهر له على أطلاقه إذا أبغض أي شيء إلا إذا أبغضه لكفر به حتقدكم لكن ما أظن المسلم يبغض هذا الشيء لكفر به قد يفوضه لأنه مثلا يحجزه مثلا عن, عن عمل يريد مثل لو كره الصلاة في المسجد أو صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك وما كرهه لأنه, لأنه كافر بها لكن لأن عنده زبائن الآن عند الباء عند دكان نعم قلد يفوت هذا قد يقوم في الحقيقة المثل لا يبعى على أطلاقها ولا أظن الشيخ لأنه والله أراد الإطلاق إلا إذا أراد الكره على أنه كافر به مبغض الله يقول يشار الشرع مثلا مثل ما يوجد بعض الناس يكره ويسخر به ويحتقره فهذا نعم وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا المسائل هذه دقيقة من أدق ما يكون وقد يطلق العلماء فيها عبارات للتحرير والتخويف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 لا هذا ما ما يعتبر هذا يجب عليه أن يتعلم يجب عليه أن يتعلم كلهم هم مثل من عالم فكره لأنه إلى الآن يقول هو إلى الآن ما قرض عندي أنه مما أنزل الله إيه إيه هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا حتى يعرفوا شيخ في الجهاد ذكر الله أن يقرأ كيف يعني المشكلة هي كوسى بعريك من يعني الإنسان يكره أن يقاتل خوفاً على نفسه من القتل ما هو بيكره لأنه شرع الله ولا أبيه، نعم. ولكن بعض الناس يختلفون من من من المؤمنين من يحبون الجهاد والقتال، لكن طبيعة الإنسان في مختب الطبيعة يكره أنه يقاتل خوفاً من أن يقتل. سورة النساء بين ذلك. نعم. أولى أخر أولى أخرتنا إلى جن ربيني ما كتبت عينه كي تأتى أخرتنا إلى جن قريب فمكري هو شرعيته يعني لكن, هو الصحابة. لكن إيه؟ ما بالصحابة لا ممته على الصحابة ما قال وين كانت كمية إلا على الذين هدى الله وقوله إلا على الذين هدى الله أرافق الفعل إلى نفسه لأن كل شيء بقضاء الله وقدره كل شيء بقضاء الله وقدره، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لا رحيم عندنا إعراب ومعنى في هذه الآية. وما كان الله ليضيع اللام في قوله ليضيع يسمونها لام الجحود، لام الجحود، الجحود، هذا قرآن جحود، جحود يعني نفي. لام نفي ولهذا هذه اللام لها ضابط وهي أن تأتي أن تقع بعد كون منفي اللام التي يأتي بعد كون منفي تسمى لام الجفون وما كان الله ليضيع ونكون كان المنفي ما كان لم يكن الله ليغفر لهم الكون المنفي لم يكن الله لم يكن الله ولا له أنا غير كائن لأعاقبك هذا ما ما, ما... لا ورا... ما... يستلم ما... ليس... نعم... طير... ما... أنا خير نعم غير غير كائن يعني لست كائن... كائنا لأنه هذا من جهت الأراء من جهة المعنى كلما جاءت ما كان الله لكذا يعني في القرآن فهي للأمر الممتنع للأمر الممتنع غاية الامتناع مثل لا ينبغي وما ينبغي إذا جاءت لا ينبغي في القرآن أو ما ينبغي فهي للأمر المستحيل لهب للأمر الذي يفضل تركه نحن إذا قلنا لا ينبغي أن تفعل كذا المعنى المفضل أم تذكره لكن إذا وجدتم لا ينبغي أو ما ينبغي نعم المراد أنه ممتنع ومستحيل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ممكن غير ممكن و... وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا معناه منتنع مستحيل إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام المعنى أنه مستحيل هنا إذا قال ما كان أو لم يكن المعنى أنه مؤضل مستحيل وما كان الله ليضيع أي أن هذا منتفن غاية الانتفاع ومستحيل غاية الاستحالة ليضيع إيمانكم يضيع بمعنى يتركه سدى بدون مجازات عليه وقوله إيمانكم المراد به صلاتهم إلى بيت المقدس هكذا فسرهم أهل العلم أن المراد بالإيمان هنا صلاتهم إلى بيت المقدس وسميت الصلاة إيمانا إما لأن الأعمال من الإيمان كما هو مثل ألسن وجماعة وهو الصحيح يدلوا بهذه الآية قالوا إن الإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس فالاعمال إيمان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأذنها إماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فقول لا إله إلا الله من الأعمال من أعمال اللسان وقوله ما تتلار عن الطريق من أعمال الجوارح وقولها الحياء شعبة من الإيمان من أعمال القلوب كما أن الإيمان أيضا يطلق على الاعتقاد لقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن تؤمن بالله هذا اعتقاد القلب فالإيمان عند على سنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الشوارع كل الأربعة إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ما تضيع عند الله حتى الذين ماتوا في في الفترة ما تضيع صلاتهم ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود صاروا يقولوا للمسلمين الذين صلوا منكم إلى القبل ضاع الصلاة قبلها التي قبل تحويل ضاع صلاتهم وليس لهم فيها ثواب فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إذن الإيمان الحقيقة امتثال أمر الله ورسوله مع أن استقبال بيت المقدس قبل أن قبل أن يؤمر رأس بالتوجه إليه وبعد أن يمروا بالانسراف عن ليس من الشر وهذا كثير يراد بالشرع ما وافق الأمر وإن كان في بعض الأحيان قد يخالف الشر وقد ذكرنا لذلك أمثلة كبيرة عظيمة فالسجود لغير الله الشرك ولآدم طع ولآدم تركه بركوا السجود لآدم كفر وليس كذلك وقتل لبن من أعظم الكبار نعم و... وكان في حق إبراهيم من أعظم القروبات، مفهوم إذن فالحقيقة إن إنه لا اعتبار بنوع الفعل الاعتبار بالأمر بالفعل أو بالنهي عنه لأن الإنسان عبد وقوله إن الله بالناس لا رؤوف رحيم رؤوف فيها قراءتان لا رؤوف بدون واط ولا رؤوف بالواط وكلاهما قراءتان سبعي سبعيتان إن الله بالناس لا رؤوف أظن هذه الجملة مؤكدة ومؤكدين أحدهما إن والثاني ألا إن الله في نفسه لا رؤوف والرأفة والناس الناس أصله الأناس كما تقدم أولى ولكنها لكثة الاستعمال حففت بحذف الهمزة مثل الله أصلها الإله ولكثرة استعمالها خطفت بحوظ الآمدة وقوله رؤوف رؤوف قال العلماء إن الرأفة أشد الرحمة أشدها فهي رحمة رحمة خاصة فيها شيء من اللطافة والرحيم المتصف بالرحمة وقالوا إنه قدمت الرؤوف على الرحيم مع أن الرؤوف أبلغ من أجل مراعاة الفواصل رحيم مراعاتها مراعاة فساد بها أبلغ من رؤوف نعم وقوله لرؤوف الرحيم ولم يقل لرؤوف الرحمن لأن هذا يتعلق بفعلي أي برحمتي وقد ذكرنا على تفسير البسملة أن الرحمن عائد للصفة والرحيم عائد للفعل فهو رحمن واسع الرحمة ورحيم يرحم يرحم بهذه الرحمة وهذا قريب من معنى قول بعضهم الرحمن رحمة العامة والرحيم رحمة خاصة ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء ها؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء قد هنا للتحقيق ونرى فعل مضارع بمعنى الماضي لأن المعنى قد رأينا تقلب وجهك في السماء وقيل إن إنه فعل المضارع لا, لا بمعنى الماضي وأن المقصول به السمرار والدوام وهو كناية عن كثرة تقليب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء لأن رأينا تقلب قد لا يدل إلا على مرة واحدة، لكن نرى يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. وقول التقلب وجهك في السماء كيف تقلب في السماء؟ نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء لانتظارا لنزول جبريل. بتحويل القبلة لأنه كان يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة حيث إنها أول بيت وضع للناس وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تنمية رحمه الله أن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم وأن اتجاه اللغود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق كان من جملة تحريفنا الذي حرفوا به دينهم هكذا ذكره أظن مرة علي في كتاب الإمام أو في كتاب النبوة نسيت لكنه ذكر نعم. ها؟ المدرجة نعم المدرجة لا كتاب خاص رأيته قبل أن أفضل كتابي وقال في السماء تقلب وجهك في السماء في بالطرفية ومعلوم أن وجه الرسول في بدنه ولكن المعنى أنه ينظر في السماء أي في العلوم قال فلنولي أنك ألف في المعنى إله شيخ لا في جهة السماء نعم يقلبوا في جهة السماء ينظر فلنولينك ألف هذه للتفريق لان ما بعدها مفرق على ما قبلها وان ولينك اين وجهنك قبلة ترضاها فولي وجهك وهذا التقديم هنا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطى رمزاً قبل أن نبين له الحكم المقال فواني وثنا من الناس الذين ليس لهم ليس عندهم فكمة ولا معرفة بأسرار شريعة الله. سيأترون على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس. الى الكعبة وان الله تعالى قد عليهم الأمر ان يدعوهم ان يرد عليهم بقوله لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم واعظم ذكرنا هي قبلتهم ثلاث قراءات نعم ورقراه القراءة ذكية. طيب. <تصفيق> طيب القراءة مشهورة. <تبليت البيت> طب لا تهيمو نعم يعني بضم الهاء وضم الميم القراءة الثانية بضم الهاء والميل. طب لا تهيمو التي طب لا تهيمو التي. لا بس ضمن الظمي فقط ضمن الظمي